وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب المندوب الثاني عشر هو أو لعله الثالث عشر صفة الجلوس أي الهيئة التي يكون عليها المصلي في جلوسه بين السجدتين أو في التشهد ولا يفرقون بين التشهد الأول والثاني وصفة ذلك كما وردت به السنة أن ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويخرجها من جهة وركه الأيمن ويفضي بإليته إلى الأرض ويكون باطن رجله اليمنى إلى الأرض يعني باطن أصابع رجله اليمنى إلى الأرض وهذه الصيغة التي يسميها بعض العلماء توركا دلت عليها أدلة من السنة من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يثني رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أن ابنه عبد الله رآه يتربع في الصلاة حين الجلوس ففعل مثله فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقال له فإنك لا تفعل ذلك قال إن رجلايا لا تحملاني معنى أنه رضي الله عنه لعله حين على سنه لم يعد مطيقا لهذه الهيئة ولا شك أن هذه الهيئة إنما هي من المستحبات فمن فعلها فقد أحسن وله أجر المندوبات ومن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه <تصفيق> وأيضا في حديث أبي حميد الساعدي أنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال ثم جلس يصف هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى أقبل بصبر اليمنى على قبلته بمعنى أنه يثني ينصب رجله اليمنى بحيث يكون تكون رؤوس الأصابع متوجهة إلى جهة القبلة هذا معنى ذلك هذا هو الذي يسمى الافتراش بمعنى أن يفترش المصلي رجله اليسرى والمقصوب أن هذه الهيئات سواء هيئة الافتراس أو هيئة التورك كلاهما ثابت في السنن الصحيحة وبعض أهل العلم يجعل إحداهما للتشهد الأول والثانية للتشهد الثاني ثم قال تمكين اليد والمقصود بتمكين اليد أن يمكن يديه من ركبتيه عند الركوع، وذلك لما ثبت في حديث مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، يعني وضعت إحدى كف كفيه على الأخرى. وجعلهما بين فخذي قال فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب إذن هذه هيئة منسوخة هيئة وضع الكفين بين الفخذين هيئة منسوخة أو يعني لا نقول منسوخة ولكن نقول كان الصحابة يفعلون ذلك ونهوا عنه وأمروا بالهيئة الثابتة في السنة وهي وضع اليدين على الركبتين. وفي حديث أبي حميد الساعدي أنه قال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه وإذا ركع أمكان يديه من ركبتين. فهذه هي هذه الفضيلة وهذا المندوب الذي هو تمكين اليد ثم قال تمكين اليد من ركبتيه هذا واضح من ركبتيه في الركوع وزد نصبهما أصلها وزد نصبهما إذن انتهت انتهى المندوب عند قوله من ركبتيه في الركوع <تصفيق> ثم قال وَزِدْ نصبهما أي هذا مندوب آخر وهو نصب الركبتين ونصب الركبتين دلت عليه بعض الأحاديث الدال على اتواء ظهره صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة الذي فيه وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وأيضا حديث في حديث أبي حميد الساعدي وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره هذه الصيغ أو هذه الألفاظ الدالة على استواء ظهره صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى نصب الركبتين لأن الاشتواء الكامل للظهر لا يكون إلا بنصب الركبتين. وهذه الهيئات إنما هي مستحبة كما ذكرنا لما فيها من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول بوجوبها فليس بصواب لأن ذلك لم تدل عليه. السنة الصريحة وقوله في الحديث السابق وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب مصروف عن الوجوب إلى الاستحذاب بأدلة أخرى كحديث المسيء صلاته الذي لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة وإنما أمره بالقدر المجزئ في السجود وفي الجلوس وفي الركوع وقال له في آخره فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. ثم قال وزدي نصبهما قراءة المأموم في سرية قراءة المأموم في السرية معنى ذلك أن المأموم يقرأ في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لأنازع القرآن الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة سينا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء في الحديث من أنه انتهى عن القراءة فيما جهر فيه دليل على أنه أن هذه العلة إذا انتفت وهي الجهر فإنه يقرأ وهذا واضح في أنه يقرأ في السرية وبعبارة أخرى فإن الحكم معلق هنا على الجهر كما وضح من لفظ الحديث الحكم معلق على الجهر فما تنتفى الجهر فإن نرجع إلى الأصل والأصل هو القراءة فإذا يقرأ في السرية نعم أيضا استذلوا بعمل أهل المدينة واستدلوا ب بعض السنن والأحاديث على كل حال هذا ليس فيه إشكار يعني كونه يقرأ في السرية ليس فيه اشكال وسبق لنا الكلام في مسائل القراءة مفرقا في الفرائض والسنن نعم جيد ثم قال وضع اليدين فقتفي أي فاتبع فقت في هذا حشو لإتمام البيت والمعنى فاتبع أي فاتبع هذا الذي يطلب منك وتؤمر به وضع اليدين لدى السجود حذو أذن إذن فقط في هذه جاءت معترضة بين قوله وضع اليدين وبين قوله لدى السجود حذو أذن فإذن معنى ذلك وضع اليدين حذو الأذنين في السجود بمعنى إذا سجد المصلي فإنه يجعل يديه محاذيتين لأذنيه ودليل ذلك حديث حديث أخرجه الترمذي عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد قال بينك السيه قال بين كفي وهذا يؤدي إلى نفس المعنى الذي ذكرنا وضع اليدين حذواء الأذنين عند السجود وأيضا في حديث وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يضع يديه قريبا من أذنيه فأيضا هذه هيئة ثابتة في السنة ثم قال وكذا رفع اليدين عند الإحرام بتخفيف الهمزة لأجل الوزن أصلها عند الإحرام رفع اليدين عند الإحرام خذا خذا أصلها خذا بنون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليها كما تقرر فإنه فإنك تقلبها ألفا، كما قال ابن مالك في ألفيته وأبدلاها بعد فتح ألفا وقفا، كما تقول في قيس قيسا. فإذا أصل خذا هو خزن، فلما وقف عليها يقف عليها بالألف ويقول خذا. أي خذ هذا أيضا حشو لتتميم البيت. يأمره يأمره بأن تأخذ هذا الحكم الشرعي منه. رفع اليدين. عند الإحرام <تصفيق> معنى ذلك أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو أذنيه أو إلى المنكبين أو إلى الشبر لأن الأحاديث وردت بهذا وبذلك فبعض العلماء يحاولوا الترجيح يقول الأرجح مثلا رفعها إلى الأذنين أو حذو الأذنين أو حذو الصبر أو المنكبين أو نحو ذلك وبعضهم يذهب إلى أن هذه الصياغ كلها ثابتة في السنة فكورود مثلا صياغ التشهد وصياغ الأذان مع اختلافها فيقول هذه صياغ واردة في السنة فمن فأل واحدا منها أجزأه ولم يكن بذلك مخالفا للهيئة الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يشرع له أن يفعل هذا مرة وذاك مرة أخرى وهكذا والطريقة الثالثة لبعض العلماء هي طريقة الجمع فيقولون نجمع بين هذا كله بأن يجعل رؤوس الأصابع حذو الأذنين ويجعل يعني رأس الكف او أسفل الكف حذو المنكبين وهذان يعني محاديان للصبر في الحقيقة فهذه طريقة تجمع بين هذه كلها فالكف تكون ممتدة ويكون بطنها إلى جهة القبلة وتكون رؤوس الأصابع محادية للأذنين وأسفل الكف محادية للصبر أو للمنكبين فهذه طريقة للجمع ولكن لا الأصح هو أن هذه الصيعة كلها ثابتة في السنة فلا يعني لا يعني لا ينبغي التشديد في مثل هذا وإنما هي صيغ مستحبة ثبتت في السنة فلا إشكال في استعمال أحدها أو استعمال الأخر المقصود رفع اليدين عند الإحرام أما هذا الخلاف كله فإنما هو في موضع الرفع إلى أين يرفع يديه عند تكبيرة الاقامة. وأما دليل الرفع فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو, حذو من إذا افتتح الصلاة كان يرفع يديه حذو من كبه إذا افتتح الصلاة. وفي حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وهكذا فإذا هذه الأحاديث الدالة على هذا الحكم ثم قال تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى الآن من المستحبات طريقة أو المقدار الذي يقرأه في صلاته المفروضة أي كيفية القراءة في هذه الصلوات فملخص ما ذكر الناظم هنا أنه يقرأ في الصبح بسورتين طويلتين ويقرأ في الظهر بقريب من ذلك ويقرأ في العصر والمغرب بصورين قصيره ويقرأ في العشاء بصورتين متوسطتين هذا معنى قوله. تطويله صبحا وظهرا إذن يطول في الصبح والظهر وإن كان يكون الظهر أقل شيئا ما من الصبح لكن على كل حال المقصود أن يطول الصبح والظهر توسط العشاء أي أن يكون أن تكون القراءة في العشاء يعني متوسطة وقصر الباقيين هما العصر والمغرب. إذن هذا ملخص ما ذكر هنا. ودليل ذلك من السنة أحاديث. فنبدأ بصلاة الصبح. في صلاة الصبح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب. والقرآن المجيد وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الآن وفي الصبح أقوى من ذلك فإذا هذه هذا ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح فإذا المقصود أن الصبح يطول فيه وفي الظهر ذكرنا الحديث الآن الذي فيه أنه يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وأيضا ورد في حديث أبي سعيد الخدري <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية قدر ثلاثين آية بعد ذلك حديث أيضا حديث جابر الذي ذكرناه هذا سبق أنه يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى أيضا ورد في حديث آخر أنه عند صعي مسلم أنه كان يقرأ بالليل إذا يخشى فإذن هذه السور التي يقرأ بها في الظهر نحو سبح اسم ربك الآلا والليل إذا يخشى ونحو ذلك وأيضا في الحديث الآخر مقدار ثلاثين آية والصبح أطول من ذلك أما بالنسبة للعصر والمغرب فورد في الحديث أبي سعيد الخضري الذي ذكرنا آنفاً في الظهر ورد فيه أنه في العصر يقرأ في الركعتين الأوليين قدر قراءة خمس عشرة آية من ذو؟ <تصفيق> قلنا في الظهر قدر ثلاثين آية وفي العصر قدر خمس عشرة آية فإذن هذا يدل أنه يقصر في العصر إذا قورنا ذلك بالظهر، وفي المغرب ورد ما يدل على التخفيف فيها، خاصة أنه كما سبق لنا في الأوقات في المواقيت، فإن وقت المغرب قصير، وقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرافع بن خديج أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينصرف أحدنا، وإنه لا مواقع نبله وهذا يدل على أنه ينصرف من الصلاة، وضوء النهار ما يزال منتشرا بعض الشيء، بحيث لم ينتشر الظلام الدامس الذي يمنع من الرؤية. يقول وإنه لا مواقع نبله أي المكان الذي يقع فيه. النبل لو أنه أرسله هذا يدل على التخفيف في المغرب بل ورد التصريح في حديث أبي في حديث عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراءه فإذا هو يطيل الأولين من الظهر ويخفف في الآخرين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين إذن ملخص هذا أن الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في المغرب بقصار المفصل وبالسور القصيرة حين نقول بقصار المفصل المفصل معروف وهو الحزب الأخير من القرآن بتحذيب الصحابة لا بتحذيب المتداول عندنا في هذا العصر. فإن تحذيب الصحابة أنهم يقسمون القرآن على سبعة. فيجعلون الحزب الأول فيجعلون في الحزب الأول البقرة وآل عمران والنساء في الحزب الثاني سور هكذا ويستمرون إلى الحزب الأخير وهو المفصل والمفصل يبدأ. بالحجرات على قول أو بقاف على قول آخر إن بقاف وإما بالحجرات إلى آخر القرآن فهذا هو الذي يسمى إيه نعم صحيح هذا هو الذي يسمى بالمفصل هذا الذي يسمى حزب المفصل وإنما يسلكون هذا التحذيب لأنهم كانوا يختمون القرآن في أغلب فعلهم في سبعة أيام فلأجل ذلك يحتاجون إلى تحذيب القرآن وتقسيمه بهذه الطريقة طيب قلنا فإذا قصار المفصل ما هي هم يقولون طوال المفصل هي التي تنتد من أول حزب المفصل إلى عدس تقريبا وبعده المتوسط يمتد إلى سورة والضحاء وقصار المفصل هو الذي يبدأ من والضحاء إلى آخر القرآن أي إلى سورة الناس فهذا معنى قصار المفصل لا. ثم بقي العشاء ذكرنا العصر والمغرب أما العشاء وقبل أن نمر إلى العشاء فقد ترد بعض الأحاديث التي فيها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأكثر بأطول من هذا وردت أحاديث تدل على هذا في, صورة في صلاة المغرب وغيرها لكن نحن نقول الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف في صلاة المغرب بحيث يقرأ فيها بما يساوي قصار المفصل وأما في العشاء فعندنا فيه حديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى أي انصرف من الجماعة التي يأم فيها معاذ وصلى لوحده فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا ألمت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ واقرأ باسم ربك والليل إذا يخشى أي اقرأ بمثل هذه السور فهذا معنى قوله أي قول الناظم توسط العشاء فالعشاء متوسط لأنه يكون مثل هذه الصور المتوسطة في الطول ومن أراد تفصيل ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكنه أن يرجع إلى كتب الحديث فإن اعتنت اعتناء بالغا بمثل هذه الأمور وإن أراد أن يختصر الطريق فيمكنه أن يرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى فإن فيه فصلا نافعا عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني من جهة الطول ما كان يقرأ به وابن القيم ينتصر لمسألة أن التطويل والتقصير أمر نسبي فنحن نقول لا ينبغي أن يطول الإمام هذا صحيح ولكن كيف نعرف أن الإمام طول أو لم يطول هو ابن القيم رحمه الله يرجع ذلك إلى السنة يقول إذا وافق السنة وافق ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مطولا وإذا زاد على ذلك فحينئذين يتهم بالتطوير ولا يرجع المسألة كما يفعل أكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء لا يرجع المسألة إلى العرف السائد لأنه قد تسود في بعض الأحيان أعراف عند الناس يصبح فيها كل من زاد على آية أو آيتين مطولا هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية أنهم يعني يجعلون الصلاة كاللعب وكالعبث من شدة تقصيرهم في القراءة حتى أن الواحد منهم يقرأ بالآية الواحدة أو بأقل من ذلك فهذا قد يكون من قبيل العبث خاصة إذا لم تكن له حاجة نعم إذا وجدت الحاجة كأن كان مثلا وراء هذا الإمام هناس ضعاف في أبدانهم أو نساء معهن مثلا أطفالهن أو نحو ذلك من أنواع الحاجات هذا لا بأس به أما التقصير لأجل التقصير ولأجل مراعاة أحوال الناس يعني أو رغبات الناس على حساب السنة فهذا فيه نظر الله تعالى ما. ثم قال كالسورة الأخرى كالسورة الأخرى كالسورة الأخرى يشير بذلك إلى أنه يستحب له أن يقصر سورة الركعة الثانية عن الركعة الأولى مفهوم؟ فالتشبيه هنا الذي أوراده بحرف الكاف هذا التشبيه يريد به أن يشبه تقصير سورة الركعة الثانية عن الركعة الأولى باستحباب تقصير صلاة صلاة العصر والمغرب لأنه قال وقصر الباقيين أي وقصر العصر والمغرب كالسورة الأخرى أي ككونه يقصر الركعة السورة التي في الركعة الثانية إذا قورنت بالسورة التي في الركعة الأولى ودليل ذلك ما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولىين من الظهر بساتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وشورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية فهذا الحديث صريح في هذا المعنى الذي هو أن تكون الركعة الأولى في القراءة أقول من الركعة الثانية نعم. والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا لأن البدن يكون أنشط في الركعة الأولى منه في الركعة الثانية فناسب أن يكون في الركعة الأولى شيء من التطويل إذا قرن بالركعة الثانية وهذه حكمة يعني من أمثال الحكمة التي ليس عليها دليل واضح أو صريح في السنة لكنها من الحكمة التي بأس باستنباطها من مقاصد الشرع الإجمالية ثم قال كذا الوسطى كذا الوسطى كذا الوسطى يقصد بذلك أنه يجعل الجلسة الوسطى أقصر من الجلسة الأخيرة التقصير الجلسة الوسطى مستحب كتقصير العصر والمغرب وكتقصير السورة الثانية السورة الأخرى إذا قرنت بالسورة الأولى هذا معنى كلامه رحمه الله ودليل ذلك أنه يكتفي بالتشهد المذكور في السنة فإنه إذا فرغ من التشهد نهض إلى الركعة الثالثة بخلاف التشهد الأخير فإنه قد ورد في السنة الدعاء بعد هذا التشهد يعني بعد أن يأتي بالتشهد وبعد أن يصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بأنواع الأدعية وقد وردت آثار وأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدعية المستحبة المأثورة في هذا الموضع وفي الأدعية بصفة عامة حتى إن بعض العلماء يجعلون كل حديث فيه الدعاء دبر الصلاة يقولون إن المقصود به أن يكون قبل السلام لا بعد السلام وهذا الترجيح الشيخ الإسلامي بالثيمية وتابعه ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى فكل ما ورد من الأحاديث التي فيها الدعاء دبر الصلاة يقولون المقصود بذلك أن يكون في الجلسة الأخيرة قبل السلام قالوا لأن دبر الشيء جزء منه دبر الحيوان هو مؤخرته وآخره فإذا جزء منه فإذا دبر الصلاة أي الجزء الأخير من الصلاة أما بعد السلام قالوا بعد السلام هذا خرج من الصلاة وليسك أن الدعاء الذي يكون داخل الصلاة أدعى للإجابة وأقرب إلى الإجابة من الذي يكون بعد أن يسلم المصلي وينفثل من صلاته. فهذا الترجيح إن أخذنا به يكون التشهد يكون تكون الجلسة الأخيرة فيها كثير من الدعاء، ولذلك تكون أطول من الجلسة الوسطى. ثم قال: استحب سبق يد وضعا وفي رفع الركب. أيستحب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول للسجود وتقديم الركبتين على اليدين عند القيام هذا مذهب وهو مذهب الجمهور أيضا وستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث صريح. في المقصود وفي الحقيقة يعني لا ينبغي أن نلتفت كثيرا إلى ما رجحه الألامة ابن القيم رحمه الله تبارك تبارك وتعالى في هذا في معنى هذا الحديث. فإن الصواب هو هذا الذي ذكرناه من أنه يقدم يديه. على ركبتيه. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدار وغيره وعند ابن خزيمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. وايضا في القيام استدلوا بمثل هذا واستدلوا بعمل أهل المدينة هذا هو وعلى كل حال لا شك أنه لا يخفى عليكم أن هذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها نقاش الكثير وجدل بين الحنابلة ومن وافقهم وبين الجمهور ولكن العلا الصحيح إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكرنا إذن هنا انتهينا من مندوبات الصلاة وبعد ذلك ننتقل إلى مكروهات الصلاة قال وَتَرِهُوا بَسْمَلَةً تَعَوُّذًا فِي الْفَرْضِ والسجود في الثوب كذا والسجود يمكن أن نضبطها بالرفع ونجعل كل ما بعدها أيضا من هذا القبيل أي مرفوعة يكون هذا وجها ويمكن أن نجعل السجود منصوبة على أنها مفعول به لكره كما قلنا في بسملة وكره بسملة وكره السجود فهذا وجهان في ضبط هذا البيت وكره بسملة تعوذ في الفرض والسجود في السوب كذا كور عمامة كذا كور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في ثمه قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما ناف الخشوع وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع تشبيك أو فرقعة الأصابع تخسر تغمض عين تابع. نعم. الآن يقول هذه مكروهات الصلاة وذكر منها مجموعة من هذه المكروهات. <تصفيق> قال وكره بسمة تعوذ. أول شيء وكرهه أي وكره المالكية قراءة البسملة وقراءة التأوث في الفرد أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يقول الحمد لله رب العالمين واستدل على ذلك ببعض الأحاديث التي تدل على أن أنه لا يقرأ بين التكبير وبين الحمد لله لا يقرأ شيء من ذلك حديث أنس أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم أسمى أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي حمدني عبدي فلم يذكر البسمة هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة وحتى داخل المذهب في الحقيقة لم يتفق على عدم قراءة البسملة بل ذهب بعض محققي المذهب من المالكية إلى قراءة البسملة في الصلاة والمسألة فيها, <تصفيق> والمسألة فيها خلاف مشهور عند العلماء منهم من يقول يقرأ. البسملة جهرا هذا مذهب الشافعية ومنهم من يقول لا يقرأ البسملة مطلقا وهذا مشهور مذهب مالكي ومنهم من يقول يقرأ البسملة سرا ولعل هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم وأنا لا أحب الآن أن أدخل في تفصيل المسألة لأن فيها كلاما طويلا يخرجنا عن المقصود ولكن لعل الأرجح إن شاء الله تعالى قراءة, قراءة البسمنا في أول الفاتحة في الفرد وفي غيره ولكن أن تقرأ سرا والله تعالى أعلم ويمكن الرجوع هناك مؤلفات ألفت في هذه المسألة على خصوصها ونفس الشيء في التعوذ أو الاستعاذة انه يقول وكره بس ما أي تعوذ اي وكره في الفرض والاستعاذة دلت عليها احاديث ودلت عليها بل دل عليها القرآن كما في قول الله عز وجل فاذا القرآن القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مفهوم وايضا ثبت في السنه أن رسول الله صلى الله وسلم كان إذا افتتح القراءة في الصلاة كبّر ثم قال دعا لسفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم بعد هذا كله يقول وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونثه ونثخه هذا هذا اللفظ الوارد عن عند أبي داود وغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في في القراءة قبل الصلاة نعم، وذالك قوله هنا وكره بسمة التعوذ في الحقيقة الصواب أنه لا وجه لكره ذلك، بل يقرأ البسملة سرا ويقرأ التعوذ ايضا كما دل على ذلك دلت على ذلك السنة الصحيحة قال والسجود يعني ويكره السجود أو السجود أي وكره السجود والسجود في الثوب كذا كور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو فيمه هذه أشياء كلها مكرهة الشيء الأول هو السجود بالجبهة على الثوب لغير حاجة والدليل أن السنة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أن كان أنفه وجبهته من الأرض فالأصل إذا أن يضع المصلي جبهته على الأرض مباشرة أو أن يضع جبهته على ما يكون فوق الأرض من حصير والسجاد ونحو ذلك فهذا لا إشكل فيه أيضا فقد ثبتت في السنة الصلاة على الحصير كما في الحديث أنس ابن مالك أن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فالأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس أي من طول ما استعمل في الفرش يعني من طول ما فرش قال فنضحته بالماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتين وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فإذا لا بأس بذلك لا بأس بالصلاة على الحصير والبصاف ونحو ذلك لكن الكلام هنا في السوب لغير حاجة كأن يضع ثوبه أو كمه أو كور عمامته ويسجد عليها لغير حاجة فإن هذا دليل الترفه ودليل التكبر والكبر مهموم في شرع الله عز وجل مطلقا وهو أشد ذنما حين يكون في الصلاة التي هي مقام تذلل للجبار سبحانه وتعالى فلا يناسب هذا المقام بحال من الأحوال أن فلا يناسب بحال من الأحوال أن يكون في في هذا المقام شيء من الكبر وال يعني الترف حب الترفه والتميز عن الآخرين ذلك أما إذا كان لحاجة كشدة حر مثلا فلا بأس يعني أن تكون الأرض شديدة الحرارة فيوضع ثوبه أو وضع طرف كمه ويسجد عليه هذا لا بأس به وأيضا كور عمامته أو طرف قلن أو نحو ذلك هذا لا إشكل فيه لأجل هذه الحاجة وأيضا إذا كانت الأرض شديدة البرودة ويخشى على رأسه مثلا من الضرر بسبب ذلك هذا أيضا لا إشكل فيه وفي الحقيقة كون الناظم يذكر كور العمامة ويذكر الكم ونحو ذلك هذا كله في الحقيقة تطويل وكله يدخل في معنى واحد وهو أنه, لا ي... أنه ينبغي أن يباشر الأرض أو البساطة بجبهته إلا لحاجة وهذه كلها أمثلة فالسود وكور العمامة والكم أمثلة متشادهة في المعنى الإجمالي والفقهاء يذكرون في كور العمامة تفصيلا فيقولون إذا كان هذا الكور قدر تعصيبة واحدة أو تعصيبتين إذا كان أكثر من تعصيبتين و يعني لم يمنع مصوق الجبهة بالأرض فإنه السجود في هذه الحالة فإن السجود في هذه الحالة يكون لا يكون باطلا ولكن يستحب إعادة الصلاة في الوقت أما إذا كان أكثر من تعصيبتين ومنع لصوق الجبهة بالأرض قالوا تبطل الصلاة لأن هنا فرض السجود قبطا قالوا وأما إذا كان أقل من تعصيبتين يعني تعصيبة واحدة أو تعصيبتين قالوا فهذا يكره ولكنه لا يصل إلى درجة الإبطال للصلاة وهذه تفصيلات على كل حال يذكرها الفقهاء في هذا الباب والأصل أن المصلية عليه أن يخشع لله سبحانه وتعالى ويتذلله عز وجل خاصة في السجود الذي هو مظنة تمام الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى أيضاً من المكروهات حمل شيء قال فيه أي في كمه الضمير راجع إلى الكم حمل شيء فيه أو في ثمه وهناك بعض الأثواب التي تكون فيها الأكمام واسعة جدا بحيث يمكن أن يحمل فيها الشخص شيئاً معيناً كمثلاً يعني صرة أو خريطة أو نحو ذلك فحمل شيء في كمه هذا أيضا مكروه وسبب الكراهة هو أنه مناقض للخشوع الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي حال الصلاة فإذا حمل شيئا في كمه فإنه يكون منشغلا به وهذا الانشغال يدفعه إلى عدم استحضار القلب استحضارا تاما في صلاته ومثله قال فيه أو في فمه حمل شيء في فمه أيضا يؤدي إلى الانشغال ويؤدي إلى يعني حمل شيء في فمه يعني يضع مثلا شيئا من الطعام قليلا يعني يمسه أو يعني أشياء ممكن أن توضع في الفم هذا أيضا مكروه هذا الصلاة لأنه منافل للخشوع أما إذا أدى إلى عدم القدرة على إخراج الحروف إخراجا سليما فهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه إذا كان بسبب هذا الشيء الذي وضعه في ثمه لا يستطيع أن يخرج الألفاظ التي تقال في الصلاة من أذكار وأدعية إخراجا سليما ويلحن بسبب ذلك فيها لحنا ساحشا فإن هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة ولا يذهب. إذن هذا معنى قوله حمل شيء فيه أو في ثمه قراءة لد السجود والركوع أي يكره القراءة في الركوع وفي السجود وسبب ذلك ما ورد في السنة في صحيح مسلم من الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وفي الحديث الذي ذكرناه من قبل في درس نسألك حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإذا الأصل إذن عدم القراءة في الركوع والسجود. إلا إذا كان هذا الذي سيقرأه يقصد به الدعاء إلا إذا كان يقصد به الدعاء لأنه من المعلوم أن بعض الآيات القرآنية فيها أدعية فإذا قصد القراءة كان ذلك مكروها وإذا قصد الدعاء جاز ذلك بدون كراها مفهوم؟ كان يقول مثلا رب اغفر لي أو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا من القرآن لكن إذا قصد به الدعاء فإنه يكون لا إشكال فيه ثم قال تفكر, تفكر القلب بمعنى فالخشوع أي يكره أن يتفكر في أمور الدنيا التي تنافي الخشوع وأدلة ذلك كثيرة جدا من السنة النبوية من ذلك من من القرآن ومن السنة النبوية من ذلك قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وورد عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة فإذا كل ما يصرف عن الخشوع ينبغي أن يتفاداه المصلّي ينبغي أن يتفاداه المصلّي. نعم. والكلام في الخشوع أيضاً يطول، فلنطيل بذكره. لا. قال وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءته. وعبث أي يكره له أن يعبث بشيء ما، كأن يعبث بثوبه أو لحيته. أو الخاتم الذي في إصبعه ونحو ذلك هذا كله مكروه لأنه منافل للخشوع وهذا الشيء يقع كثيرا في لكثير من المصلين تجده كلما كبر للصلاة يبدأ في العبث بلحيته أو, في أو شعر رأسه أو بإصلاح ثوبه أو نحو ذلك هذه الأمور كلها يعني. منافية للخشوع الذي ينبغي أن يكون في الصلاة. ومن تأمل في أحوال كبار العباد والزهاد من الصحابة، فمن بعدهم يجد أن من أعظم ما يتميزون به أنهم كانوا شديدي السكون والثبات خلال الصلاة، بحيث يذكرون في ترجمة الواحد منهم يقولون إنه إذا قام يصلي كما ذكر مثلا عن عبد الله بن الزبير وغيره وأبي بكر الصديق وغيره إذا قام يصلي مثلا يقول تقع الطير فوق فوقه إذا كان ساجدا من شدة سكونه هذا الذي ينبغي أن يكون وعلى هذا ينبغي أن يحرص المصلي أما إذا قام يصلي ففكر كل أنواع العبث فقام إليها وفعلها هذا في الحقيقة منافل للخشور والإنسان ينبغي أن يستحضر عند القيام إلى الصلاة أنه قائم أمام الله سبحانه وتعالى وأنه يناجي ربه وخالقه عز وجل فينبغي أن يحرص على ترك كل هذه الأفعال المخالفة للخشور العبث والالتفاس أيضاً الالتفات مكروه لغير ضرورة <تصفيق> أما إذا كانت هناك ضرورة هذا شيء آخر الالتفات لغير ضرورة في المكروه قالوا إلا إذا وصل إلى درجة استدبار القبلة فقالوا فإنه يقطع الصلاة ولا يبقى مكروها فقط إنما ينتقل إلى شيء أكثر وهو قطع الصلاة و. الدليل النهي عن الالتفات أو كراهة الالتفات ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصر عنه وهذا في الحقيقة وعيد شديد يعني والإنسان إذا تفكر في هذا الوعيد فإنه يعني يستنكف أن يقع في الالتفات إذا كان في الصلاة وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلصه الشيطان من صلاة العبد ثم قال والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا ان ركع أي يكره الدعاء أثناء القراءة ومعنى ذلك أنه إذا كان في القراءة ف يكره له لئلا يشتغل عن القراءة التي هي إما فريضة إن كانت الفاتحة وإما سنة إن كانت غيرها لا يشتغل عن ذلك بشيء ليس هو من من هذه المرتبة من من الفريضة أو السنة وهذا فيه يعني شيء من النظر لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ وإذا مر بآية فيها سؤال سأل هذا في الحقيقة مخالف لهذا الذي ذكره الناظم هنا نعم وأن الدعاء أثناء الركوع فذكرنا دليله من قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس وأما الركوع فأظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم نعم، فالأصل إذن أن, أن الركوع ليس للدعاء وإذن قالوا يكره الدعاء في الركح ثم قال تشبيك او فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع ورد النهي عنه خارج الصلاة اذا كان المصلي في انتظار الصلاة كما في الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضى احدكم ثم خرج عامدا الى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة فإذا هذا في الذي ينتظر الصلاة فإذا من باب أولى إذا كان داخل الصلاة إذا كان داخل الصلاة وورد في خصوص الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان وأما فرقعة الأصابع فإنها من العبث فإنها من العبث وورد فيها أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في إنكار ذلك والأصل في إنكارها أن الفرقعة من العبث المنافي للخشوع ثم قال تخصر تغمض عين تخصر معناه أن يضع يده على خاصرته. الخاصرة هي تقريبا وسط البدن، يعني وسط القامة. فيضع اليد على الخاصرة عند القيام إلى عند القيام في الصلاة هذا منهي عنه مكروه وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن يصلي الرجل متخصرا نعم وتخميض العين هذا أيضا مكروه هذا أيضا مكروه والأصل أن يفتح عينيه في الصلاة إلا إن خشية من عزوب الخشوع عن ذهنه بمعنى كان أمامه شيء يصرفه عاني الخشوع، فإنه حينئذ لا يكره له أن يغمض عينيه، وإلا قل أن يفتح عينيه في الصلاة ولا يغمضهما، ولم يكن من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض، لم يكن من سنته إغماضه أو تغميض العينين في الصلاة. هذا هو. ورد فيه حديث لكنه ضعيف والأصل على كل حال أن العمدة في هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه تغميض عينيه في الصلاة وهذا مما تتوفر الدواعي على نقله فإذا التغميض مكروف قلنا إلا لحاجة بأن يكون أمامه مثلا شيء يشوش عليه أو يمنعه من أكشوع والله تعالى عالم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله